حب النبي على ا ل إ ن س ا ن م ف ت ر م وحب أ ص ح ا ب ه نور لا يرمين ابا بكر ببهتان ولا أ ب ا حفص الفاروق صاحبه ولا ا ل خ ل ي ف ة عثمان بن عفان ولا عليا و ل ابا عليا سبطان فتى اوصى به الله في سر و إ ع ل ا ن فهم صحابه خير الخلق خصه م رب العباد رب العباد بجنات ورضوان فمن أ ح ب ه م قد ناى عند ا ل إ ل ه وجازاه ب إ ح س ا ن like、hey. you Thank you. وبارك علي اله وعلي, وعلى, وعلى